بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وقدر وكتاب مسطور وكتاب مسطور يرقمن منشوا يرقمن منشوا والبيت المعمور وثق في المرفوع وثق في المرفوع والبحر المسدود والبحر المسدود ان عذاب ربك لواك ما ما له من دافع يوم تمر السماء مورا، يوم تمر السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، وتسير الجبال سيرا فويل يوم إذن الذين هم في خوض يلعبون، الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء، يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء. هذه النور التي كن بها تكذبون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون أففحر هذا أم أنتم لا تبصرون أففحر هذا, هذا أم أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبرون أو لا تصبغوا زواج عليكم إصלוها تصبغوا أو لا تصبغوا زواج عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فاكين بما أهملوا ربهم ورقوهم ربهم عذاب الجحيم. قلوا وأشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون. قلوا وأشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون. متكئين على صور مصفوحة. وتكئنا على سور مصفوفة وزوجناهم بحور النعين وزوجناهم بحور النعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما أتتناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ضرية بإيمان الحقنا في إن ضريةهم وما أنسناهم من عمل من شيء. كل أمر بما كسبوه. كل وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَّهُمْ فِيهَا وَلَا تَكْفِينُ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَّهُمْ فيها فيه وردت ويطوب عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون وَقُلْ بَلْ مَأْوَاهُمْ عَلَى بَاطِنٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ بِأَهْلِنَا فمن نَالَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعَنَا عَذَابَ السَّمُومُ فَمَنْ نَالَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعَنَا عَذَابَ السَّمُومُ إِنَّكُنَّ مِن قَبْلٍ نَدْعُو إِنَّكُنَّ مِن قَبْلٍ نَدْعُو إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ إِنَّهُ والرب الرحيم فذكر فما انت من امه ربك بكاهن ولا مجنون فذكر سما انت من امه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نترب به ريب المنون ان يقولون شاعر نتربط به ريب المنون قلت تربصوا فاني معكم من المتربصين قلت تربصوا فاني معكم من المتربصين ام تامرهم احلامهم بهذا ام تامرهم أحلامهم أمهم قوم طعون أمهم قوم طعون أم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون أم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون بل يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فَيَأْتُونَ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَمْ غلقوا السماوات وَالْأَرْضُ بل لا, بل لا يمكنون أم عندهم خذائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خذائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم ثلم يستمعون فيه أم لهم ثلم يستمعون فيه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولهم البنون، أم له البنات ولهم البنون. أم تسألهم أجرًا فهم من مغرم <مثفلون> أم تسألهم أجرهم فهم من مضر من مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون, <أم عندهم> الغيب فهم يكتبون> <أم> يريدون كيدا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون الذين كفروا هم المكيدون غير الله انهم اله غير الله أم لهم إله غير الله, الله عما يشركون الله عما يشركون وَإِيَّا رُوْكِ السَّمَّى مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطِيَ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ وَإِيَّا رُوْكِ السَّمَّى مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطِيَ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُ الَّذِي فِيهِ يُصَاقُونَ فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وَإِنَّ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَصَلِّ لِرَبِّكَ كَمَا أَمَرَكَ بِالْإِحْسَانِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَكُونُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ